لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار